غير ا ل موسوعه ل ي م النابلسي للعلوم الاسلاميه ا لا يعصون موسوعه ا ل ن ا لا تعتذر ا ل س ي للعلوم ت ذ ر ا ي الاسلاميه تجزون ما كنتم ما ع و ن ي تعتذر ك موسوعه ي تجري د خ ل ك م من جنات ا ا ل أ ن ه ا ر ي و ب ل ا ي خ ز للعلوم الاسلاميه ع ى بين ه ن لنا ن و ر ن ا و ا غ ف ر لنا إنك ع ل كل ى شيء قدير يا ي أ ه ا ا ل ن ب ي ج ا ه د ب ل ف ا م ن ق ي ن و للعلوم ي ه م ا ه جهنم م و ب ا س ا ل ا م ي ه お<音楽> موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي ل ن ع ل و م ا ل ا ن س ن ا م ي ه اسماء ت ب ا ل ب ه و ك ا ن من ت ا ل ق ح س ن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 والأرض و م ا طحاها و ن ف س و م ا س و ا ه ا ف أ ل ه ا ف ب ل س ي للعلوم الاسلاميه قد أفلح من زكاها وقد كذبتهم وقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمتم عليهم ربهم ب د م ب ه م فسواها ولا يخاف عقها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 「そ ال الق ما القارعة وما w are t e c l d e